مقلت سماي تفيض بالعطاء بالمزن والصفاء وخيرها هتانون يا بركه الرحمن يا بركه الرحمن يا بارك الرحمن يا الرحمن Jävlar och rådare. Åh, att jag bo min båt i